بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج أمة وسطة الذي نستضيف فيه ونحاور فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عصام البشير دكتورنا أهلا وسهلا بك يا مرحباً. في هذا اللقاء المتجدد الله. الله نسعد بهذا الحوار وهذا التواصل تناولنا في الحلقات السابقة يعني الحديث عن قضايا الإصلاح في الأمة وقد عرجنا إلى تحديدا مفهوم جملة من المفاهيم بعد أن خرجنا من موضوع الثابت والمتغير وقد تناولنا موضوع تعاطي مع السلطة والحكم نحتاج اليوم أن نتكلم في موضوع التعددية تعددية السياسية تحديدا ونحن اليوم نعيش في ظل أجواء ثورات وتشكلات جديدة في واقعنا العربي حب لو تطرقنا اليوم إلى هذا الموضوع تفضل.حياكم الله هو يعني هذه المسألة قضية الدولة بين بين ثبات المبادئ وتغير الوسائل يعني من أبرز التجليات التي تعكس قضية الثابت والمتغير. ااا لأنه لا خلاف على هذه المبادئ التي أشرنا إليها المبدأ الأول كما قلنا مبدأ حاكمية الشريعة وإن كنت أود أن أقف قليلا عند مسألة إنه حاكمية الشريعة لا تنفي سلطة الاجتهاد فيما لا نص فيه يعني نحن نتحدثين عن حاكمية المطلقة من حيث مصدر التشريع المتمثل في الكتاب والسنة لكنها لا تنفي سلطة الاجتهاد فيما لا نص فيه أو فيما هو فيه نص ولكن نحتاج إلى اجتهاد في كيفية تنزيله إلى الواقع ونحن في هذا فيما يتعلق بقضية تطبيق الشريع نتحدث عن مستويين مستوى الأمثل والأكمل والأتم والأحوض مستوى المقدور والممكن والمستطاع ودائما الشباب دون مراعاة للهوى بين واقع الأمة اليوم وبين نموذج الخلافة الراشدة يريدون أن يلغوا هذه الفوارق بين ليلة وضحاها لكن الله سبحانه وتعالى فرق في حالة يكون الناس أمر العزيمة الواحد يقابل عشرة في القتال علم أن فيكم ضعف الواحد يقابل يقابل اثنين فنحن ينبغي أن نتحدث اليوم في إطار الممكن والمقدور والمستطاع والمتاح ليس واردا عندنا الآن فقه الأمسل والأكمل والأتم والأحوط حتى هذه نقولها بوضوح ثم من بعد ذلك نرتب قضايا الأولويات ترتيبا صحيحا بدأنا الآن على سبيل المثال بنموذج قضية بقاء الحاكم وأنا أعتقد إحدى الإشكاليات الكبرى اليوم ترتب عليها قضايا التوريث أن هؤلاء الطغاة يريدون أن يورثوا كذلك أبنائهم وأن يجردوا الأمة عن حقها الأصيل بل هنالك من عدل له الدستور تعديلا ليركب يعني قطار هذه الموجة ولذلك هذا حق أصيل للأمة وهنا أنا أتعجب لما حدثت بعض الثورات بعضهم يقول هذا خروج على ولي الأمر من هو ولي الأمر نريد أن نحدد أولا ولي الأمر كما يقول القرآن وأولي الأمر منكم منكم من المسلمين من المؤمنين الذين استجابوا لهذا الدين واستقاموا على شرعته وارتضوه منهجا وريادة وحكما من المؤمنين ثم أنه هو جاء باختيارهم ورضائهم وبيعتهم الحرة الرضائية ليس مفروضا عليهم قسرا ولا قهرا ولا طغيانا ولا تجبرا وهو أيضا ينطلق فيهم بحق العدل والرحمة ويستكفي الأمناء ويقلد الصلحاء ويتخذ البطانة الطيبة هذا هو أول الأمر الذي هو من الأمة والذي يقيم فيها أمر ربها سبحانه وتعالى هذا الذي وحتى هذا تكون له في المعروف الطاع في المعروف طاعة مبصرة وليس الطاعة عمياء فهذه هي القيود التي ينبغي أن نتحدث ولذلك يعني يقع نوع من التحريف حينما يتحدث بعض الناس ويقولون الخروج على ولي الأمر ينبغي أن نحدد من هو ولي الأمر الذي تجب طاعته والانقياد له هي الطاعة المبصرة والعلماء أيضا قالوا إن الشورى واجبة وهي من عزائم الأحكام والحاكم الذي لا يستشر فعزله واجب فلا ينبغي أن نتكلم عن الحق الذي له ولا نتكلم عن الواجب الذي عليه فهي علاقة عاقدية توجب استحقاقات من الواجبات ومن الحقوق لدى كل طرف له عليه للأمة وعليها وللحاكم وعليه وذلك هذا هو الذي نتحدث عنه ثم الصيغة التي يعبر المسلمون عنها كما بينا في حلقات سابقة في الصيغة الأمر بالمعروف النهى عن المنكر إذا خرج عن مقتضيات الحكم الراشد الأمة تقومه وأدوات التقويم اليوم أخذت أساليب متعددة ليس فقط هي يحصرها الناس كالفهم القديم أن تقف بين يدي الحاكم وتمثل بين يديه لتقول له موعظة أن لك أن تصل إلى الحاكم وبينه وبينك وبينه من الحجاب المستور أتيتك زائرا لقضاء حق فحال الستر دونك والحجاب لا تمكن أصلا من أن لكن في أدوات الرأي العام يمكن أن يشكل ضغطا عبر أدوات الإعلام المرئي المقروعة والمسموعة المساجد المنظمات المجتمعية من النقابات وغيرها هنالك وسائل ضغط في الأمر بالمعروف والنهي عن مكر هي وسائل سلمية يستعيد بها الشعب حقوقه والحقوق هي تنتزع ولا توهب وما ليل المطالب التمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة إذا فنحن نتحدث عن اليات الدين يتحدث عن مبادئ أنها أمة تكون آمرة بمعروف ناهية عن منكر تأطر الحاكم على الحق أطرى لا, ترتض لا, لا ترضى الظلم ولا تقر الطغيان ولا تجعل للفساد مكانا كيف تعبر تستفيد من كل هذه الأدوات المتاحة المعاصرة التي أبدعها العقل البشري لحماية مكتسباتها ومصالحها وطمأنينتها وأمنها، وبالتالي فنحن الصور التاريخية لا تفيد بالنسبة لنا الإلزام وإنما تفيد لنا المشروعية. إذا مثلنا أخذنا مثال التعددية السياسية التي نعم. تفضلت بها. نعم. كنموذج. كنموذج الدين يقر التعددية بكل صورها وأشكالها. التعددية الفكرية. معناها الإقرار بالاختلاف بين بني البشر ليس لونا ولا جنسا ولا معتقدا وإنما أيضا معتقدا وفكرا ونحو ذلك ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم هذا الاختلاف واقع سواء كان في فروع الدين داخل الأمة المسلمة أو كان بين المسلمين وبين غير المسلمين أقر الإسلام التعددية الدينية لكم دينكم ولي دين والإقرار بالتعددية الدينية الإقرار بها واقعا وليس الإيمان بها حقا مم. هذه مسألة مهمة يعني أنا حينما أن أقر بوجود أهل الكتاب لي، ليس معنا أنني أؤمن بدينهم المحرف لكن أقر بوجودهم واقعا وأن هذا الواقع رتب الشرع عليه أحكاما في العلاقات في إطار السلم وفي إطار الحرب إذا التعددية الدينية موجودة وعرفت أمتنا التعددية الحضارية كانت حضارتنا قائمة وهنالك حضارات أخرى من فارس وروم تفاعلنا معها أخذنا النافع الطيب وتركنا الخبيث وأعطيناهم كذلك النافع الطيب وأمتنا عرفت التعددية المذهبية هذه المذاهب الفقهية المعروفة وهي كما قلت أوسع من المذاهب الأربعة كانت مذاهب كثيرة بعضها اندرس لأن لم توجد لهم تلاميذ يحيوا مدارسهم كما قيل الليث بن سعد أصحابه ضيعوه يعني لم ينشروا مذهبه والطبري كانت له مدرسة وأتباع يسمون الطبرية لكن درس هذا المذهب طيب عرفت الأمة التعددية المذهبية وعرفنا التعددية الحركية اليوم جماعة الدعوة الإخوان التبليغ التحرير السلف الصوفية هذه كلها تعددية في العمل الدعوي والتعددية في المجال الفكري كذلك هنالك مدارس فكرية التعددية حتى في سياق القانون المدرسة المضيقة والمدرسة الموسعة <تصفيق> إذا كل ألوان التعددية عرفتها الأمة فإذا جئنا في مجتمع أراد الناس أن يتشكلوا في كيانات يعبروا فيه عن برامج سياسية واقتصادية وتنموية واجتماعية وثقافية وفكرية ومن حق كل مجموعة تلفت وتناغمت في فكرها أن تعبر عن نفسها في شكل برنامج ما الذي يضير؟ فالإسلام لا يلغي هذا ولا يعتبر هذا من التفرق المفضي إلى الفشل وذهاب الريح ما دام هذا الاختلاف اختلاف قائم على أسس ومعايير وتلتزم النهج السلمي ويلتزم القانون القائم على مرجعية الدستور وبالتالي فهذا اللون من ألوان التعددية كما قال شيخنا الشيخ القرضاوي الأحزاب مذاهب في السياسة كما أن المذاهب هي أحزاب في الفقه فكأنما تلك كانت اجتهادات فقهية فهذه اجتهادات في عالم السياسة يتشكل الناس وفق برامج ورؤى ويعبرون ويتنافسون بها تنافسا خيرا ومن يقدمه الناس يتقدم ومن يؤخره يتأخر نعم كما قبيلت الأم تعددية في الفقه أيضا تحتاج أن تتقبل أكثر التعددية في السياسة نواصل بعد الفاصل ابقوا معنا مشاهدينا الكرام عدنا إليكم مشاهدين الكرام لنواصل الحديث عن التعددية لقد طرح الشيخ عصام البشير في الجزء الأول من الحلقة يعني شيئا من التأصيل في مفهوم التعددية كأحد إطارات الإصلاح في معالم الأمة الوسط نواصل شيخنا الفاضل الحديث حول التعددية وأيضا شيء من تمثلاتها أيضا تفضل هنالك بعض الناس يثيرون إشكالات أول شيء يقولون والله أن القرآن لا يعترف بهذا لأنه يعني ذم التفرق وذم الاختلاف نقول الاختلاف انواع الاختلاف المذموم هو اختلاف اهل الاهواء لاهل الحق مه. الاختلاف المذموم ما كان اختلافا مبنيا على الهوى مبنيا على البغي مبنيا على الجهل مبنيا على العدوان مبنيا على الاستعلاء والاستكبار مه. الاختلاف السائغ المشروع هو اختلاف على رؤى وافكار نتيجة اجتهادات تنطلق من المرجعية الكبرى فهذا اختلاف سائغ ومقبول والصحابة اختلفوا في مسائل الفقه اختلافهم في صلاة بني قريضة لم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة ولا تلك واختلفوا حتى في مسائل السياسة اختلفوا من سقيفة بني ساعد الأنصار قال منا أمير ومنكم أمير وقال أبو بكر اخترت لكم أحد هذين الرجلين أبا عبيدة أو عمر وثم اجتمعت كلمتهم بعد ذلك على أبي بكر حدث حوار ونقاش ثم استقر أمرهم وهذه من ثمرات الشورى المباركة ثم بعد ذلك وقع الاختلاف السياسي واختلاف أدى كذلك إلى اقتتال والسيدة عيشة كانت لها وجهة نظر قد يخالفها الناس في اجتهادها لم لكن لم يخالفوها في حق أن يكون لها رأي <تصفيق> وفي حق أن يكون لها الاجتهاد أما صواب هذا الاجتهاد أو خطأه هذا يختلف الناس في تقديره بعض الناس يقولون إن الأحزاب نوعان حزب الرحمن وحزب الشيطان نقول حزب الرحمن من يستطيع أن يدعي أنه يمثل بجماعته أو طائفته حزب الرحمن وحده حزب الرحمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لدن بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة فيها السابق بالخيرات وفيها المقتصد وفيها الظالم لنفسه ولا يستطيع أحد أن يحتكر هذا المصطلح لنفسه ويقول أنا حزب الرحمن ومن عداني حزب الشيطان بعضهم يقول كلمة حزب جاءت على مقتضى الزم ليس صحيحا الحزب عبارة عن وعاء ماذا يكون في هذا الوعاء إذا كان وعاء دعوة إلى مفاهيم قيامية وإصلاحية تسعد الأمة تعمر الدنيا وتعمر الآخرة فهذا صحيح زي ما قال الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ابن تيميا قال الزعيم هو رأس الطائفة التي تتحزب فإذا كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من الخير والتعاون على البر والتقوى فهم جماعة خير وحق لهم ما لهم وعليهم ما عليهم وإن كانوا مجتمعين على معصية الله ورسوله وكذا كده. إذن المنهي ليس أن ليس الوعاء ليس الوعاء أن يكون الوقت. حزبا أو تسميه جماعة أو طائفة أو, أو تنظيما جمعية. أو جمعية ليس الإشكال في هذا الوعاء لكن الإشكال في مضمون هذا الوعاء ما يحمل من أهداف من رسائل من قيم ما هي الآلات التي الآليات التي يتعاطاها في هذا ولذلك في حزب يعني هنا قال محمد محمدا وحزبه آه. آه آه ليس ولدينا الو نقرأ الورد اليوم يسمى حزب م. فليست كلمة حزب يعني وارد على اطلاقها م. في الزم لكن المقصود م. على أي شيء يقوم الحزب وعلى أي شيء تنهض قيمه ومبادئه فأيضا هذه م. م. مسألة ليس بالضرورة أن كل اختلاف هو اختلاف تضاد، الاختلاف قد يكون اختلاف تنوع واختلاف التنوع يشكل السرق. عامل ثراء وخصوبة في الأمة صحيح. ثم إذا كانت الأمة لا تستطيع أن تجتمع على رأي واحد ولا برنامج سياسي واحد كيف نحملها على قالب واحد أن الأمة تريد أن تتنوع أنت لديك في محاربة البطالة خمسة بنود وآخر له عشر بنود وهذا في التنمية الاقتصادية له رؤية وفي التعليم له رؤية وفي العلاقات الدولية له رؤية وفي الإصلاح السياسي له رؤية يريد أن يعبر عن هذه الرؤية من خلال المقتنعين بهذا البرنامج فما المانع أن نتنافس على الخير وأن تسابق على ما فيه صالح الأمة ليس هناك ما يمنع على أن تقوم هذه التعددية بعضهم قد يقول طيب هل هذه التعددية فقط في الإطار الإسلامي أم يمكن أن تنشأ أحزاب على قاعدة غير إسلامية أنا أقول هذه المسألة ينظمها الدستور الدستور أبو القوانين وهو الذي يمثل العقد الاجتماعي والسياسي بين أطراف الأمة فإذا الأمة كلها توافقت على دستور قائم على مرجعية معينة وهذه المرجعية تقول بأن كل حزب ينشأ لا بد له من أن يحترم هذه المرجعية وأن لا يأتي من الأفعال والأقوال ما يناقضها. التقت الأمة على هذا العقد وتوافقت عليه. إذن الأصل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعقود أوثق العهود. وبالتالي لا إشكالية واردة في في في هذه المسألة. فأنا أعتقد اليوم مجتمعاتنا فيها تنوع بعضها تنوع ديني. بعضها تنوع ثقافي بعضها تنوع قبلي بعضها تنوق، تنوع لغوي وهي تريد أن تعبر عن صور التنوع في شكل برامج وأشكال مختلفة فما الذي يحول دون أن تتاح لها حرية التعبير أنا أذهب أكثر من ذلك حتى الخواري الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه وهو الإمام الشرعي الإمام علي هم خرجوا عليه بسيفهم لتقويض أمن المجتمع وسلطان الدولة الشرعي، صدهم ومع ذلك بعد أن صدهم حاورهم أرسل إليهم عبد الله بن عباس ومع ذلك عرض عليهم أمورا بمعنى آخر عرض عليهم أن يكونوا معارضة سلمية سلمية تنبذ العنف عنف الكلمة وعنف الممارسة ولهم حق التشكل السلمي لهم حق إبداء الرأي لهم حق شهود المساجد لهم حق الفي ما دامت أيديكم في أيدينا وسيوفكم في سيوفنا ففرق ورفض مبدأ العنف ومبدأ حمل السلاح مبدأ قتل المسلمين وسفك الدماء واستحلال الأعراض ولكن أقر حق التشكل السلمي وإبداء الرأي سلما للتعبير عن هذه الرؤية ولتالي حتى يمكن أن تكون هناك معارضة سلمية تعبر عن أدواتها في نقد الحاكم وتصويبه وهذه هذا وجه من وجوه الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا وجد الحق في مؤسساته أو البرنامج الحزب الذي حاز على أغلبية كبرى وجد معارضة قوية داخل البرلمان تنتقده وتحاسبه على أخطائه وتقوم عواججه فإن ذلك أنفع للحكم. الحكم يحتاج إلى المساءلة ويحتاج إلى الشفافية ويحتاج إلى الرقابة التي تصوب مسيرته ونص رأيك عند أخيك فإنسان يستطيع أن يستقيم بمثل هذه الأدوات ما دام الجميع يستظل بمظلة هذا القانون القائم على مرجعية الدستور المنبثقة من مرجعية الشريعة مثلا وفي نفس الوقت يلتزم الجميع النهج السلمي قولا وممارسة هذه من الاجتهادات المعاصرة التي هي أقرب إلى أن تحقق المقاصد الشرعية ومصالح الناس بعدا عن قضايا الاستبداد والفساد الاستبداد والفساد عملاني وكان لعملة واحدة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد, ولا فساد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد الطغيان والفساد الاستبداد والفساد كلاهما وجهان لعملة واحدة فالاستبداد دائما يحاول أن يخنق المخالفين له في الرأي ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يدعي الحقيقة المطلقة ويدعي تملك الأشياء أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته وبالتالي لا يبصر إلا من خلال ما تراه أعينه من الأجهزة الأمنية القمعية ونحو ذلك ولكن وجود متنفس من تعددية تبصر الحاكم بأخطائه وبقصوره وبضعفه وتدعوه للاستقامة وتماثل وتمثل أدوات الطرح القيم الذي يعينه وتأطره فيه على الحق أطرة هذه من الضمانات ضمانات استقامة الحكم الراشد التي هي من تمثلات التجديد والإصلاح الذي نشده لعصرنا ولأمتنا يبقى لدي استفسار أحاول أن أحاوله إلى الحلقة القادمة هو أن اليوم مفهوم السياسة والمعارضة تقوم على الندية والمناكة والصراعية أكثر من علاقة التشارك والتكامل التي دعنا لها إسلامنا نواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة شكرا لأستاذنا الكريم وشيخنا الجليل دكتور عصام البشير على ما أفاض في قضية التعددية كأحد معالم الأمة الوسط على أمل أن نلقاكم مشاهدين الكرام في الحلقة القادمة دمتم بخير السلام عليكم رحمة الله وبركاته